وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ الْعُلَى يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَنَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا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 يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا فَالْخَافِتَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقِ فَتَرَقَّا فَالْمُنْقِيَةِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل وين يوم عيد للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين غَنَّكَ نَفْعَنُ بِالمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ